من الحارف في فرح نطير وخير سعادة فينا تسير كأن في السماء نشع ضرطة وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير تخرج في العلوم بدأ أمير وأن الشعر في اللقياء جليرو وغرد قائم بضياء علم وفاح على ضيائهم عبير نغني الحرف في فرح نطير وخير سعادة فينا تسير كأننا في السماء نشع برقا وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير نناجحا ونقول خيرا لأن العلم يمنحه الخبير وإن شهادة تأتي إلى من تفوق فوق ما قلنا تصير تفوق فوق ما قلنا تصير كجنح رف في طير يغني بأم فيه من فرح نطير بيوم فين من فرح نطير نهن الحرف في فرح النطير وخير سعادة فينا تسير كأننا في السماء نشع برقا وهذه الأرض من شع تنير وهذه الأرض من شع تنير